الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنة نات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته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 أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَرًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقِ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 سبيل الرشاد، وقال الذين آمنا يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دب قوم نوح وعاد وثمد والذين من بعدهم.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 وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظله كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل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 ان الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لقزنت جهنم ادعوا ربكم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب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 نا لنا صر رس لنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا يفعل الظالمين معذرة ولهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم سوء الدال ولقد أتينا موسى الهدا وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدا وذكرى لؤلئل الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر ذبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار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 وأمرت أن يسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفل ثم لتبلغوا أشدكم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 ولكم فيها منافع ولتبلون عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويوريكم آياته فأي آيات الله تكرهن أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَظُرُّ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ